أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذين نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماء والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديره واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه علي قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتبها فيتمل عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي علم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا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 بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وذفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعونا لك لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي يُوعَدُ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ خَالِدِينَ كَمَا أَوْعَدَ رَبُّكَ وَعْدَ الْمَسْأُولَةِ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَغْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ما تعتهم ولكن ما تعتهم وأبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرة ومن يظلم منكم نذق عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون أو كان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجعون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم واعتوتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا يوم يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا مهباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السماء بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا الملك يَوْمَ إِذِ الْحَقُّ وكان وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ الظالم على عَلَى يقول يَقُولُ يَا لِيَتَنِ مع مَعَ الرَّسُولِ سبيلا يا يَا وَيْلَتَ لِيَتَنِ لَمْ أَتَخِذْ فُلَانًا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة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 ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه مارون وزيرا فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكل أن وربنا له الأمثال وكل أن تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطرسا أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا أرأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه وسوف, وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل الأسبيلا رأيت من اتخذ إلهه هواوا فانت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون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 وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طورا لنحيي به ميت ميتا مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابا أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لابعثنا في كل قرية نذيرًا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عزب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا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 وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَا بِهِ ذُنُوبَ عِبَادِهِ قَبِيراً الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَبَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ غَيْبَرَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَنْ الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لما تَأْمُرُنَا أَنفُسُ جَوْدُ الَّمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ تبارك تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا هو والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ألم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلذ فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدر الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل فَإِنَّهُ فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغ مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقروا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما